بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأرحب بحضراتكم في هذه المادة الجديدة مع شرح لمتن مهم من متون العلم وهو المسمى بمنظومه الاداب في يعني الاداب الشرعيه وقد قام مؤلفه رحمه الله تعالى بنظمه يعني ما يعني يتعلق بالاداب الشرعيه والفوائد التي تحيط بها من المسائل الفقهية على مذهب الحنابلة ونريد أن نعرف اولا بالمنظومة الناظم رحمه الله تعالى ناظم هذه المنظومة هو الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي الفقيه المحدث النحوي الحنبلي الأثري ولد رحمه الله سنة ثلاثين وستمائة وسمع الحديث من خطيب مردى وطلب وقرأ بنفسه وتفقه كذلك على الشيخ الإمام شمس الدين ابن أبي عمر وغيره وبرع في العربية واللغة واشتغل ودرس وأفتى وصنف قال الذهبي رحمه الله في ترجمته كان حسن الديانة دمث الأخلاق كثير الإفادة كثير الإفادة يعني الناظم رحمه الله تعالى مضطرحا للتكليف ولي تدريس الصالحية مدة وكان يحضر دار الحديث ويشتغل بها وله حكايات ونوادر وكان من محاسن الشيوخ وممن قرأ عليه العربية الشيخ الإمام شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني هو من شيوخ الإمام ابن تيمية في اللغة العربية وله تصانيف في الفقه له قصيدة في الفقه وله كتاب في الفروق الفقهية وله هذه المنظومة الرائعة في الاداب الشرعي توفي رحمه الله تعالى في الثاني عشر من ربيع الأول سنة تسع وتسعين وستمائة وهذه المنظومة سبب تأليفها أنه لما نظم القصيدة الطويلة في الفقه له منظومة طويلة في الفقه الحنبلي أتبعها بهذه القصيدة في الأداب الشرعي وذلك كما صنع جماعة كثيرة من أهل العلم أنهم كانوا يلحقون بأبواب الفقه الكلام عن الأداب الشرعية كما فعله جماعة من الحنابلة وغيرهم شرح هذه القصيدة الإمام الشيخ موسى الحجاوي وقبله علاء الدين المرداوي وشرحها من أوسع الشروح الإمام السفاريني رحمه الله تعالى في كتاب المعروف غزاء الالباب شرح منظومه الأدب علم الأدب الشرعية ألف فيه عدة مؤلفات منها الكتاب المعروف عند الحنابلة بالاداب الشرعية للعلامة ابن مفلح الحنبلي رحمه الله تعالى واختصرت اختصرها بعض الحنابلة كذلك ممن صنف في الاداب الإمام ابو داود السجستاني صاحب السنن وابي بكر كابي بكر الخلال وابن علي, أبي علي بن علي ابي موسى من الحنابلة والقاضي أبي يعلى وابن عقيل وايضا في غير الحنابلة ممن الف فيها مثلا في في المذهب المالكي الامام ابن ابي زيد القيرواني والامام خليل صاحب المختصر له ايضا كتاب يسمى عند يعني يشتهر هذا الكتاب او هذه الابواب عند المالكيه باسم الجامع حتى أن الإمام مالك،, الإمام مالك نفسه يعني في آخر الموطّر سمى كتابا سماه الجامع جمع فيه مسائل من الأدب الشرعي وبعض الأشياء التي تتعلق بالسيرة ونحو ذلك وأيضا ممن صنف في الأدب الإمام الشافعي الماوردي في كتابه أدب الدنيا والدين وهكذا يعني تعاهد العلماء التصنيف في هذا الفن الرائع الذي يحتاجه طالب العلم ولا يستغني عنه وهو يدرس العلم الشرعي هذه القصيدة بحرها بحر يسمى بحر الطويل في العروض وله عروض واحدة مقبوضة والقبض هو حذف خامس الجزء وأضربه ثلاثة وقافيتها في في هذه القصيدة القافية هو حرف الدال الذي يكون الدال المشبعة التي يعني يتولد منها هياء إذا نطقنا البيت نقرأ الأبيات إن شاء الله تعالى التي سنتكلم عنها في شرح المقدمة في هذا اليوم المبارك الأبيات أمامكم على الشاشة ان شاء الله تكون واضحة يقول رحمه الله تعالى المقدمة يقول بحمدك ذي الإكرام ما دمت أبتدي كثيرا كما ترضى بغير تحددي وصل على خير الأنام وآله وأصحابه من كل هاد ومهتدي وبعد فإني سوف أنضم جملة من الأدب المأسور عن خير مرشدي صلى الله من السنة الغراء أو من كتاب من تقدس عن قول الغوات وجحدي ومن قول أهل الفضل من علمائنا أئمة أهل السلم من كل أمجد لعل إله العرش ينفعنا بها وينزل وينزلنا في الحشر خير في الحشر في خير مقعد ألا من له في العلم والدين رغبة ليصغي بقلب حاضر مترصدي ويقبل ويقبل نصحا من شفيق على الورى حريص على زجر الأنام عن الردي هذه الأبيات الأولى التي تكلم فيها المؤلف رحمه الله تعالى عن جملة من طبعا الأشياء التي تكون في البداية من حمد الله والتسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني سنستمر معه في هذه المنظومة ونشير إلى بعض الفوائد المهمة فيها التي نحتاجها فالبسمة طبعا كما قال العلامة السفرين هي ساقطة من أول النظم يعني ليست موجودة في بداية ال في بداية القصيدة يقول وكان ذلك لكون المنظومة تتم كأنها تتم للقصيدة الطويلة التي نظمها في الفقه فبالتالي لم يضع لها بسمة أو يعني ابتداء جديد أو لأن النظم رحمه الله تعالى ربما يكون أتى بها لفظا واكتفى بذلك عن عن الخط أو يكون أسقطها بعض بعض النساخ ممن نسخها عن المؤلف أو من نسختي المؤلف والمؤلفون طبعا جميعا يبداون كتبهم بالبسملة وموتونهم أيضا أي عمل يعني علمي ويشرع فيه الإنسان يريد البركة من الله سبحانه وتعالى يبتدئه بالبسمله تأسيا بكتاب الله عز وجل واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بحمدك بدأ بقوله بحمدك بدأ بقوله بحمدك يعني نعم فهو يقول هنا رحمه الله تعالى يقول بحمدك في البيت الأول الحمد طبعا هو الثناء لغة هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التعظيم والتبجيل هكذا عرفوه ثناء باللسان يعني باللسان فقط لا يشترك معه الجوارح وهذا الفرق بينه وبين الشكر على الجميل الذي يعني يعني يعني يكون جميلا إما من أوصاف الله سبحانه وتعالى يعني الجمال المحمود أو الممدوح أو لما يسديه من النعم على جهة التعظيم والتبجيل والحمد عرفا هو عبارة عن فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على من يحمده وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه بالحمد لله والثناء عليه ولذلك جعلت فاتحة الكتاب في اول المصحف افتتاحها بالحمد لله, بالحمد لله رب العالمين وتضمنت بذلك الثناء على الله سبحانه وتعالى بحمدك ذي الإكرامي ذي يعني صاحب صاحب الإكرام والإكرام هو صفة من صفات الله عز وجل بحمدك ذي الإكرامي ما رمت أي من الروم هو الطلب يعني ما طلبت ما دمت أطلب ما رمت أبتدي أي آتي في ابتداء كلامي أي روم ابتداء كائن بحمدك يعني طلب ابتدائي لهذه القصيدة كائن بحمدك يا رب العالمين أو بمعنى الذي رمت ابتداءه كائن بحمدك على اعتبار ان ما هنا هل هي موصول اسم موصول ولا حرف مصدري تحتمل من حيث الاعراب كثيرا هذه صفة المصدر محذوف أي أبتدئ بحمدك حمدا كثيرا كما ترضاه أي كالذي ترضاه يا ذا الجلال والإكرام بغير تحددي أي بل مطلق بغير, بغير حدود يعني يعني الحمد لله حمد مطلق عن التحديد وعن التقييد لأن العبد لو أفن عمره في الثناء على الله سبحانه وتعالى ما أدى عشر معشار ما مع عليه سبحانه وتعالى ولكن الله سبحانه لعظيم لطفه ورحمته يرضى من عباده باليسير مع الاعتراف بالعجز والتقصير ولذلك يكون العبد يصل إلى حقيقة الشكر كما قالوا إذا يعني اعترف أنه عاجز عن الشكر لا يحصى سناء على الله سبحانه وتعالى بما هو اهله الإنسان مهما أثنى الله عز وجل لا يحصي ثناء عليه كما جاء في الحديث فلو اجتهد في الثناء على الله طول عمره لا يطمع في أداء شكر أقل نعمة إلا بالاعتراف والعجز ثم قال وصل على خير الأنام وآله وأصحابه من كل هاد ومهتدي الصلاة هنا صلي يحتمل أن يكون خاطب بها المتعلم أو أراد صلي يا الله فتكون فعل دعاء فيكون المعنى كما أني أروم ابتداء حمدي أو أطلب ابتداء بحمدك كذلك مثله كما ترضاه بغير تحدد أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى الصلاة على النبي المشهور من كلام العلماء المفسرين أن الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن الأدميين التضرع والدعاء بالخير قال الضحاك رحمه الله صلاه الله رحمته وصلاه الملائكه الدعاء وقيل صلاه الله هي مغفرته ولكن الذي اختاره الامام ابن القيم في كتابه جلاء الافهام أن الله سبحانه وتعالى يعني معنى الصلاه من الله سبحانه وتعالى هي يعني ارادته سبحانه وتعالى هو رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وتقريبه عليه في الملأ الأعلى هذا الذي اختاره ابن القيم اختار ابن القيم رحمه الله تعالى أن معنى الصلاة الله على نبيه هو ثناؤه عليه ورفعه شأنه وتقريبه في الملأ الأعلى واستدل بذلك بما رواه البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند ملائكته وأما صلاة الملائكة والآدميين على النبي صلى الله عليه وسلم فهي سؤالهم الله تعالى أن يفعل ذلك به ويكون تسمية العبد مصليا لوجود حقيقة الصلاة منه فإن حقيقتها هي الثناء وإرادة الإكرام والتقريب وإعلاء المنزلة فهو حاصل من العبد يعني كأنه يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يفعل ذلك بعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى خير الأنام الأنام بمعنى الخلق وهم الجن والإنس أو جميع ما على وجه الأرض ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وإنما أتبع الناظم الحمد لله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يعني في الحديث الذي مشهور وطبعا العلماء يعني أشاروا إلى ضعفه وهو قوله كل زي أمر كل أمر زي بال لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة عليه فهو أقطع طبعا مشهور تضعيفه لكن قال السفريني ظاهر كلام ابن القيم عدم ضعف هذا الحديث طبعا أصلع النبي لها فضائل عظيمة من يعني ذلك في ص ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه واحدةً صل الله عليه عشرًا وقوله عليه الصلاة والسلام من ذكرت عنده فليصلي عليه ومن صلى عليه مرةً صل الله عليه عشرًا وحديث عند عند أحمد بسند حسن من صلى على على, على النبي صلى الله عليه وسلم واحدةً صل الله عليه وملائكته سبعين صلاه هذا رواه عن عبد الله بن عمرو بن العاص ليس مرفوعًا وفي حديث أبي أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أجعل, أجعل لك صلاتي كلها قال إذن تكفى إيش همك ويغفر زنبك وهذا من أعظم الفضائل للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ابن القيم رحمه الله مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند الدعاء لها ثر لها ثلاث مراتب لها ثلاث مراتب يعني الذي يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام عند الدعاء في ذلك ثلاث مراتب يعني لا يستوي الناس في هذا الأمر على مرتبة واحدة يقول مرتبة الأولى هي أن يصلي قبل الدعاء وبعد حمد الله يصلي قبل الدعاء وبعد حمد الله المرتبة الثانية أن يصلي عليه في أول الدعاء وأوسطه وآخره يعني يطاعم الدعاء بالصلاة على النبي على الصلاة والسلام والثالثة أن يصلي عليه في أوله وآخره ويجعل حاجته متوسطة بينهما ومن فضائل الطلاب الحديث يعني أنهم يكسرون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قال سفيان الثوري لو لم يكن لصاحب الحديث فائدة إلا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي عليه ما دام اسمه في ذلك الكتاب يعني لا كفى بها فائدة لو لأنك يا صاحب الحديث حتى لو لم تكن تتعلم ما فيه من الفقه والعلم مجرد أنك تسمع قال صلى الله عليه وسلم فعل صلى الله عليه وسلم قرئ على النبي صلى الله عليه وسلم جاء رسول كلما تسمع ذكر النبي صلى الله عليه فتصلي عليه فهذه من أعظم الفوائد في سماع الحديث ومدارسته طيب وآله من هم الآل؟ الآل هم الأتباع على دينه قال لما ابن القيم رحمه الله قال الطائفة آل الرجل نفسه يعني قد يطلق على الرجل نفسه أنه آل وآله لمن تبعه وآله لأه لأهله وأقاربه يعني هناك أقوال في هذه المسألة هل الآل هم الأتباع وال أم يختص ذلك بالأهل والأقارب الأقربون ثم اختار ابن القيم رحمه الله أن الآل إن افرد يعني صار منفردا دخل فيه المضاف ايش يعني يعني مثلا في قول سبحانه وتعالى أدخل آل فرعون أو يوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون هل المراد أن فرعون خارج منهم؟ لا طبعا هنا هنا لم يقل سبحانه وتعالى أدخلوا فرعون وآله قال أدخلوا اله فرعون فدخل معهم فرعون حتما هذا إذا إيه؟ إذا أفرد الآل وأما إن ذكر الرجل ثم ذكر آله لم يدخل فيهم يعني مثلا قالوا فلان وآل فلان لم يدخل فيهم تمام؟ واختلف ولذلك نحن نقول الله صل على النبي صلى الله عليه وسلم وآله إحنا نحن صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم باستقلاله اولا ثم عطفنا الآل فالأصل أنه لا يدخل فيهم وان كان هو اختص صلى الله عليه وسلم اساسا بالصلاة وهم تابعون له واختلف في آل النبي صلى الله عليه وسلم من هم آل النبي اختلف العلماء فيهم فقيل هم الذين حرمت عليهم الصدقة وفيهم ثلاث أقوال قيل إنهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب وقيل إنهم بنو هاشم خاصة وقيل أنه أنهم بنو هاشم ومن فوقهم فيدخل فيهم بنو المطالب وبنو أمية وبنو نوفل طبعا يعرف هذا من نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم القول الثاني أن آل النبي هم زرريته وأزواجه خاصة وهذا حكاه ابن عبد البر في التمهيد والقول الثالث أن آله عليه الصلاة والسلام هم أتباعه إلى يوم القيامة. نعم وأقدم من روي عن هذا القول هو جابر ابن عبد الله الصحابي رضي الله تعالى عنهما وقول رابع أن الآل هم الأتقياء من أمته الأتقياء خاصة الأتقياء وهذا حكاه بعض أهل العلم آه الآل آه آه كلمة الآل الصحيح يعني قد تستعمل مضافة بخلافا لمن منع ذلك الصحيح أنها تستعمل المضافة وقد تضاف إلى الضمير كما نقول آله كما هنا في الأبيات عندنا خلافا لمن منع ذلك طيب وأصحابه جمع صاحب والصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة وإلا لم يره أو لم يرو عنه مؤمنا كلمة لم يره كيف يعني تقول اجتمع به لحظه ولم يره ممكن يكون أعمى كعبد الله ابن بن مكتوم رضي الله تعالى عنه يبقى الصحابي تعريفه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظه وإن لم يره ولم, ولم يرو عنه يعني وإلا لم عنه مؤمنا بشرط أن يكون مؤمنا ومات على ذلك مات على الإيمان قال العلماء ولو تخللته ردة يعني حتى لو حصل ردة ثم رجع إلى الإيمان ومات على الإسلام فهو معدود في الصحابه وقسم الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى الصحبة إلى ثلاث مراتب منها من كثرت مخالطته ومعاشرته للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا طبعا يعني معروف في العرف أنه يعني أنه يعد صاحب صاحب يعني في العرف حتى عند الناس أنه من يصاحبك وتخالط وتعاشره والمرتبة الثانية من الصحابة هم من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو مره لأنه يصدق علي أنه صاحبه حتى ولو لم يكن يعني طالت مرافقته للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرف أنه اشتهر بذلك ومنها المرتبة من رآه رؤية فقط ولم يجالسه أو ولم يماشه يعني رآه مجرد رؤية فقط ولو مر واحدة فهذا أيضا الحقوب الصحابة الحاقا وإن كانت حقيقة الصحبة لم توجد في حقه لأن الصحبة حقيقتها هو طول المعاشرة والذهاب والإياب والزيارة ونحو ذلك ولكن هي صحبة حكمية قال العلماء ذلك لشرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم لاستواء الكل في انطباع طلعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم برؤيتهم برؤيته إياهم أو رؤيتهم إياه مؤمنين بما جاء به وإن تفاوت طبعا رتبهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين طيب من كل صحابي هاد ومهتدي الهادي هو هاد لغيره يعني يرشد غيره ويدل غيره ومهتدي يعني مهتدي في نفسه في فرق بين الهادي والمهتدي المهتدي اهتدى في نفسه لكن الهادي يعني يتعدى الهدى إلى غيره فينقل الهدى ويدعو غيره إلى الهداية والهداية كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أربعة أنواع أحدها هي الهداية العامة يشترك فيها الخلق جميعا ليس المراد بهم الخلق فقط المؤمن والكافر إنما يشترك فيها حتى الحيوانات اللي هي مذكوره في قول سبحانه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فهذه الهداية تعم كل المخلوقات لأنه سبحانه وتعالى يعني يركب فيها الإرادة أو الفطر يعني أنها تسعى إلى يعني تجلب ما ينفعها وتدفع ما يضرها. أنت لو رأيت الآن حيوان يعني أول ما تلد مثلا البهيمة ستجد أن الصغير هذا اهتدى إلى الرضاعة من أمه. من الذي هدى؟ الله سبحانه وتعالى. ستجد مثلا أن لو وجدت حمارا وهو الذي يضرب به المثل في البلادة والغباء لو وجهت إليه مثلا بعصا وتريد أن تضربه سينصرف يصرف وجهه وينصرف عنك. فالله سبحانه وتعالى هدى خلقه إلى ما ينتفعون به الهداية الثانية هي هداية البيان والدلالة والتعريف لطريق الخير والشر وهذه الهداية لا تستلزم أن الإنسان يكون مهتديا لكنها سبب وشرط لا موجب ولهذا ينتفي الهدى الحقيقي معها قال تعالى وأما ثمود فهديناهم يعني بيننا لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم يهتدوا والهداية الثالثة هي هداية التوفيق والالهام وهي الهداية المستلزمة للاهتداء كقول سبحانه منا يضل من يشاء ويهدي من يشاء والهداية الرابعة هي الهداية المترتبة على الهداية السابقة وهي هداية المؤمنين وأهل الهداية إلى الجنة وهداية أهل الضلال إلى النار يعني هذه مترتب على الهداياتين الهداية السابقة من حسب عمله حسب يعني حسب كل إنسان بعمله يهدا يوم القيامة إذا كان مؤمناً هداه الله عز وجل الجنة ودليل هذه الهدايه هي قول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم قال البيضوي رحمه الله الهدايه هي دلالة بلطف تعريف الهدايه الهد... هي دلالة بلطف ولذلك تستعمل في الخير وإن كان هي يعني مطلق الدلالة لكن أكثر استعمالها يكون في الخير وقول سبحانه وتعالى فهدوهم إلى صلاة الجحيم قال هذا على التهكم بهم طيب والصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم يحكم لهم بالهداية لأنهم كلهم من أهل الإيمان أولا ثم فضلهم الله سبحانه وتعالى بصحبة نبيه أو رؤيته عليه الصلاة والسلام ولذلك جاء في صحيح مسلم حديث أبي موسى مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت, فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهبت أصحابي أتى أمتي ما يوعدون ونعم ثم قال النظم رحمه الله تعالى وبعد فإني سوف أنظم أنظم يعني من النظم النظم هو التأليف وضم الشيء إلى الآخر سأ أنضم جملة وهو الكلام النظم اللي هو الشعر يعني الكلام الموزون المقفى يكون له وزن وقافية جملة يعني يعني جماعة أو طرفا من الأدب الأدب هذه المنظومة منظومة في الأدب والأدب إخوان الأفاضل ليس هو الأدب المعروف اللي, اللي هو أحد فروع اللغة العربية الذي وإن كان أيضا الأدب الذي في اللغة العربية يتشابه مع بعض الأشياء في الأداب الشرعي لكن هنا يريد النظم رحمه الله تعالى الأدب هو الأداب الشرعي الأداب الشرعي يعني مثلا فيها أحكام فقهية وفيها أشياء أخلاقية وفيها أشياء قلبية ربما يتكلم النظم مثلا على أداب الأكل والشرب على أداب الاستئذان على أداب النوم تمام يعني على أداب تربية الحيوان مثلا تمام فهذه داخل فيها احكام شرعية وربما يتكلم مثلا عن يتكلم عن الزم الكبر، زم الغرور، يتكلم عن التواضع، يتكلم عن بر الوالدين، يعني قد يتكلم عن أشياء فيها أيضا أشياء من فضاء الأعمال أو من أعمال القلوب، كل هذا داخل في الأدب الإيش الشرعي، بخلاف ما نجد مثلا الأدب الذي هو في مثلا لما تقرأ مثلا كتاب مثل العقد الفريد لابن عبد رب، هذا كتاب في الأدب. او مثلا جواهر الأدب للسيد الهاشمي يعني في مادة اسمها في مواد اللغة العربية اسمها الأدب الأدب هذه بيجمع تاريخي عن اللغة وبعض النوادر عن العرب وبعض الأشياء التي يستفاد بها في البلاغيات وفي النقد ونحو ذلك تمام او مدارس الأدب المدارس الشعراء كانت إيش من اللي كان مشتهر يعني فيها, فيها جزء تاريخي للغة العربية وفيها جزء بلاغي وفيها جزء مثل القصص ونحو ذلك ليس هذا هو المقصود المقصود هنا من الأدب هو, هو طبعا الأدب معناه في اللغة هو الظرف وحسن التناول شيء ظريف وخفيف وحسن التناول والأدب يعني طبعا هو يعني هنا المراد به الخلق والخلق في فرق من الخلق والخلق الخلق اللي هو صورة الإنسان الباطنة الخلق يعني ما تكون في باطنه من الصفات الحسنة والخلق هو صورته الظاهرة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري يقول الأدب هو استعمال ما يحمد قولا وفعلا هذا تعريف الأدب اللي هو الأدب الشرعي الأدب هو استعمال ما يحمد قولا وفعلا وبعضهم يعبر عنه بمكارم الأخلاق وبعضهم يقول عنه الوقوف مع المستحسنات وبعضهم يقول هو تعظيم من فوقك والرفق بمن دونك قال بعض العلماء الناس في في طبق على طبقات أهل الدنيا وأهل الدين وأهل الخصوص طبعا يعني سنجد بعض التقسيمات ممكن تكون عند بعض المتصوفة لكن آآ لا, آآ لا بأس إذا أخذنا منها المعاني الطيبة الحسنة يعني هنا السهر ورد هذا معروف أنه من المتصوفة هو الذي قسم الناس يقول الناس على طبقات أهل الدنيا وأهل الدين وأهل الخصوص أهل الدنيا يقصد طبعا يعني الذين شغلهم بعمارة الدنيا ونحو ذلك وأهل الدين هم أهل يعني الشرع والأداب الشرعية وأهل الخصوص لعله يقصد بهم أهل التعبد والتزهد والتصوف فيقول أدب أهل الدنيا الفصاحة والبلاغة هذا البال اللي احنا أرشارنا إليه اللي هو الأدب المعروف في كتب اللغة يقول أدب أهل الدنيا الفصاحة والبلاغة وتحصيل العلوم وأخبار الملوك وأشعار العرب يعني إذا أردت أن تكون الإنسان يكون مميز عند أهل الدنيا أو يكون له مكانة في الأدب فهذه الأشياء اللي يحصلها يكون فصيح يكون بليغ يكون عنده جملة من العلوم ومن أشعار العرب ونحو ذلك يقول وأدب أهل الدين مع العلم رياضة النفسي وتأديب الجوارح وتهذيب الطباع وحفظ الحدود وترك الشهوات وتجنب الشبهات يبقى أهل الدين الأدب عندهم هو شيء تهذيب للنفس ومجاهد للنفس على طاعة الله عز وجل تأديب الجوارح تهذيب الطباع حفظ الحدود يعني ما في أمور ترفهية هو يحفظ حدوده عن المحارم ويؤدب نفسه وقلبه عن ذلك قال وأدب أهل الخصوص حفظ القلب ورعاية الأسرار واستواء السر والعلانية يعني أهل الخصوص من أولياء الله سبحانه وتعالى الأدب عندهم يحفظون لا, لا يحفظ فقط الجوارح يحفظ القلب عن أن ينشغل بغير الله ويراعي يعني السر يستوي سره علانيته قال ابن فارس رحمه الله تعالى ماذا ذأخذت هذه المادة اللي هي الأدب يعني يعني لماذا سمي هذا النوع من العلم أدبا هل في علاقة يعني بالمادة اللغوية اللي هي أدب وهذا المعنى يقول ابن فارس رحمه الله الأدب دعاء الناس إلى الطعام نحن معروفين في المعروف يقول المأدبة المأدبة هي الطعام الذي يجتمع للناس تمام والآدب اللي هو الداعي من يدعو الناس لهذا الطعام اسمه آدب يقول رحمه الله واشتقاقوا الأدب من ذلك طب إيش علاقة الأدب بالأكل والوليمة يقول كأنه أمر قد أجمع على استحسانه يعني فيه معنى الجمع كما أن هنا المأدبة كما أن المأدبة يجتمع عليها الناس ليأكلوا ها؟ فهذا الأدب يجتمع الناس على أنه حسن نعم وهو ما دعا الخلق إلى المحامد ومكارم الأخلاق وتهذيبها يقول الأدب المأثور إيش يعني الماثور يعني المنقول والمروي وهذا طبعا يجعل هذا النوع من الأدب الذي سيتكلم عنه الناظم رحمه الله تعالى في أعلى درجات الأدب لأنه أدب منقول عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي زكاه ربنا سبحانه وتعالى وقال إنك على خلق عظيم عن خير مرشدي أي أفضل مرشدي والرشد هنا هو الاستقامة على طريق الحق والتمسك فيه والمرد هنا طبعا هنا بالخير مرشد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه خير من دعا إلى الله وهدى إلى سواء السبيل وتعلم الأدب وحسن السمت والقصد والحياء هذا أمر مطلوب شرعا وعرفا قال الناخعي إبراهيم الناخعي رحمه الله تعالى يقول كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه يعني طلبة العلم لما يأتوا يأخذوا عن شيخ من الشيوخ قال نظروا إلى سمته وصلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه يعني لم يختار السلف دايما الأعلم وحتى في مراقل السعود يعني في أصول الفقه لما يقول يعني الإنسان إذا اختلف عنده المفتون يعني عنده مفتي هنا ومفتي هنا ومفتي هنا يقول من يستفتي يقول صاحب مراقل السعود يقول وقدم الأورع كل العلماء يعني قدموا الأورع على الأعلم فهذا يحكي على مذهب السلف هذا النقع يتكلم عن السلف من أهل الجيل أول من الصحابة والتابعين يقول كانوا إذا أتهوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وصلاته وإلى حاله ثم أخذون عنه وقال عمر رضي الله عنه تأدب ثم تعلموا للأسف يا إخوان هذا أمر مهم جدا والله العظيم نحن نحتاج إلى الأدب كثير جدا ويعني أنا أول من يحتاج إلى ذلك وأحث إخواني على هذا الأمر ربما الإنسان يتعلم ويحرص على العلم وحفظ المتون والاجتهاد والدرجات والتقديرات والشهادات لكنه يفوت كثير من الأدب وكثير من توقير أهل العلم أنزل الناس منازلهم بل حتى توقير العلم نفسه وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أطلب الأدب فإنه زيادة في العقل ودليل على المرؤة مؤنس في الوحدة وصاحب في الغربة ومال عند القل. يا سلام. هذا الأدب شوف ينفعك في أي مواطن دليل على المروءه ومؤنس في الوحدة إذا كنت وحدك ومعك هذا الأدب ستحفظ جوارحك من الحرام وتحفظ بصرك من الحرام وتكون في خلوتك مستأنسا بذلك الأدب وبذكر الله عز وجل وصاحب في الغربه إذا أيضا تغربت ولم يكن معك ونيس يعني كان الأدب هذا يعني يحوطك بهذه بهذا النور وبهذا الخلق الطيب ومال عند القلة يعني يا سلام وهذا تجد فعلا يا أخوان قد تجد إنسان غنيا لكن تجد أنه لقلة أدبه ويعني انحطاطه في أخلاقه تجد أنه لا يعبأ به وتجد أن الإنسان المؤدب ذو الخلق الكريم حتى لو كان فقيرا ويعني بسيطا لكنه يعمل له اعتبار والناس تنظر له بعين الوقار قال أبو عبد الله البلخي أدب العلم أكثر من العلم أدب العلم أكثر من العلم يعني ازداد من الأدب أكثر من العلم وقال ابن المبارك رحمه الله لا ينبل الرجل بنوع من العلم ما لم يزين علمه بالأدب لا ينبل الرجل نوع من العلم ما لم يزين علمه بالأدب اياك أن تظن أنك تبرع في هذا العلم وتنال به الدرجات في الدنيا والآخرة بدون الإيش بدون الأدب طيب هو أخذ هذا الأدب من مصادر اللي هو الأدب المأثور هي يبين لنا ماثور من إيش يقول ومن السنة الغراء أو من كتاب من تقدس عن قول الغوات وجحدي ومن قول أهل العلم من علمائنا أئمة أهل السلم من كل أمجدي يبأخذ هذا الأدب من السنة والسنة في اللغة هي الطريقة الحسنة وعرفا هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة والغراء أي الشريف البيضاء نقية التي لم تدنسها البدع ولا الخرافات ومن كتاب من تقدس أي من تنزها وهو كتاب ربنا سبحانه والتعالى المرد به القرآن الكريم والقدوس من أسماء الله عز وجل ومعناه المنزه عن العيوب والنقائص عن قول الغوات وجحدي الغواج مع غاوين والغاو هو الضال الذي يتبع هواه كما قال سبحانه وتعالى عن ابليس إن عبادي ليس لك إن قال الله سبحانه وتعالى قال إلا من اتبعك من الغاوين الله سبحانه وتعالى قال يعني سيتبعك هؤلاء الغاوون فالغوا هم أتباع إبليس من أهل الهوى وجحدي من قول الغوات وجحدي عن قول الغوات وجحدي الجحدي جمع جاحد وهو المنكر مع علمه الجاحد إنسان الجاحد هو الذي يعلم الحق ثم ينكر يتبين له الحق وينكره مثل من يجحد الربوبية أو وجود الله عز وجل أو صفة من صفاته أو اسم من أسمائه التي جاءت فيها القرآن وصحيح السنة من علمائنا أي الحنابلة طبعا العالم الإمام هذا حنبلي فأضاف العلماء نفسه الحنابلة وأتباع الإمام أحمد سواء كانوا من أصحابه أو ممن جاء بعده إما جمع إمام والمراد به هنا من, هنا من اشتهر بالإمام فصار يقتدى بأقواله وأفعاله أهل السلم بكسر السين المهملة أي الصلح أو أهل الطاعة والصلاح ظاهرا وباطنا والأمن من التشبيه والتمثيل ووقوع في شبهات الإلحاد والتعطيل من كل إمام أمجدين أي الأمجد هو أفعل من المجد والمجد هو الشرف في كلام العرب كأن النظم رحمه الله تعالى يقول لك ما في منظومتي هذه من الأحكام والأداب لم أخذها من عند من أفلاطون ولا أخذها من عند من عند سقراط ولا أخذها من عند المستشرق الفلاني لا أنا أخذها هنا من الكتاب ومن السنة ومن اقاويل الأئمة أهل العلم الذين أعملوا عقولهم في فهم الكتاب والسنة وأئمة السلف فليس فيها شيء من قبل نفسي. وانما اتيت فقط إن, ان نظمت ذلك الامر والفت وجمعته ثم رجا ربه سبحانه قال لعل, لعل اله العرش ينفعنا بها وينزلنا في الحشر في خير مقعد لعل حرف رجاء والاله العرش يعني الاله طبعا بمعنى معبود ومعبود يعني معروف الاقوال في كلمه الله وهل هو مشتق ولا غير مشتق والعرش هو أكبر المخلوقات كما قيل وهو جسم عظيم وقيل هو سقف الجنة وفوق السماء السابعة وجاءت الأخبار كثيرة في يعني صفة العرش وينزلنا في الحشر في خير مقعدي الحشر هو لغة الجمع يعني بحشر الخلائق من قبورهم إلى الموقف حفاة عرات غرلا كما بدأهم ربهم سبحانه وتعالى وتدن منهم الشمس ويشتد الزحام وتشخص تشخص الأبصار وتذهل كل والدة عن ولدها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد أسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم من أهوال هذا الموقف يقول ففي مثل تلك الحالة المتحققة الوقوع لا محالة تظهر المزايا وتعظم الرزايا انتبه في هذا الموقف العصيب تظهر المزايا لأهل المزايا أهل الإخلاص وأهل العمل الصالح يظهرون في ذلك الموطن وطعظم الرزايا والعياذ بالله كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والسنة المطهرة الكثير من ذلك فطلب النظم أن يكون هو وإخوانه وإن شاء الله تعالى يجعلنا سبحانه وتعالى وإياكم منهم في خير مقعدي أي مكان العود سالمين من هول هذا الموقف وشدة الحساب ومنتظرين الإذن لدخول الجنة وفتح الأبواب ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عن بعض السلف قال بلغني أنه إذا كان يوم الخيامة توضع حسنات الرجل في كفة وسيئاته في كفة فتسيل سيئاته فإذا أيس وظن أنها النار يعني, يعني ترب وتزيد سيئاته حتى كأنه يظن أنه سيذهب إلى النار لا محالة يقول جاء شيء مثل السحاب حتى يقع مع حسناته يعني ينزل في كفة الحسنات فتسيل حسناته يعني يدركه الله سبحانه وتعالى بهذا الغيث فتسيل حسناته يعني تزيد فيقال له أتعرف هذا من عملك فيقول لا والله ما أعرف هذا الشيء خلاص كل شيء أوزن ما أدري ما الذي جاء مثل السحاب فيقال هذا ما علمت الناس من الخير فعامل به من بعدك احرصوا أهل الأحباب على تعلم العلم النافع وتعليمه لعل الله سبحانه وتعالى وهذا ما رجاه المؤلف رحمه الله يقول لعل إله العرش ينفعنا بها يعني بهذا العلم الذي نظمناه للناس وانزلنا في الحشر في خير مقعد إن شاء الله ستغلق الغرفة طيب بارك الله فيه آه نعم آه يبقى إذن وصلنا إلى ما قاله الناظر رحمه الله تعالى ورجاه من المولى سبحانه وتعالى أن يكون ذلك العمل نافعا له ولإخوانه يوم القيامة يقول رحمه الله تعالى ألا من له في العلم والدين رغبة ليصغي بقلب حاضر مترصدي آه. ألا هنا حرف يفيد العرض والتحضيض أو, أو يحتمل أن يكون للتمني ومعنى العرض والتحضيط هو طلب الشيء ولكن الفرق بينهما أن العرض يكون طلب بلين أقول لك مثلا ألا تأتينا فتزورنا, فتزورنا يعني أطلب منك برفق والتحضيط يكون في طلب بحث مثل مثلا الرجل مثلا يحث ولده على الدراسة يقول ألا تدرس لتنجح ونحو ذلك إذا كان فيها يعني طلب بقوة يسمى التحضيط هذه ألا تختص بالجملة الفعلية كقول عز وجل ألا تحبون أن يغفر الله لكم فالمعنى ألا يوجد من إنسان له في استماع العلم وطلبه وتحصيله وطلبه وتحصيله رغبة يعني هنا يستحث همم الطلاب والعلم كما قال ثلاث مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين علم اليقين هو انكشاف المعلوم للقلب بحيث يشاهده ولا شك فيه كما يعلم الإنسان الآن أن هناك جنة وهناك نار وأن هناك حساب هذا علم اليقين وأما عين اليقين فهو يعني أن, أن يكون يعني رآه رأي العين نسبتها إلى العين كنسبتي الأولى إلى القلب والثالث هو حق اليقين هو أن يباشر الشيء بنفسه ويدركه يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فالاولى كعلمك أو الإمام السفرين يقول الأولى اللي حق علم اليقين كعلمك أن في هذا الوادي ماء والثانية كرؤيته لوعين اليقين أن ترى الماء بنفسك والثالث هو الشراب منه اللي هو حق اليقين طيب ألا من له في الإيش قال في العلم والدين رغبة يعني آداب الدين والتخلق بها رغبة أي إرادة وطلب والدين لغة يعني الجزاء والانقياد والخضوع يأتي بمعاني كثيرة يأتي بمعنى الجزاء والانقياد والخضوع والحساب والعادة والعمل والحكم والملة والشريعة وأما في العرف فعرفه العلماء بأنه وضع إلهي ليس من الخلق وضع من الله وضع إلهي سائق لذوي العقول المحمودة باختيارها إلى ما هو خير لها بالذات من أمر من أمري المعاشي والمعاد وضع إلهي سائق لذوي العقول المحمودة باختيارها يعني لا مجبرة لها أهل الإيمان ما تتبعوا الدين لا مجبر لهم ولا مكر لهم إلى ما هو خير لها خير لهذه لما زاوي العقول بالذات خير لها بالذات من أمري المعاشي والمعاد وذلك الوضع باعتبار كونه طريقا موصلا إلى النجاة يسمى شريعة يبقى انتبه كلمة الدين هذه لها أكثر من استعمال لو استعملت بمعنى الطريق الموصل إلى النجاه تسمى شريعة وباعتبار كونها مجتمعا عليها يعني يجتمع عليها أهل العقول المحمودة يسمى ملة لأن الملة تدل على معنى الاجتماع وباعتبار كونه منقادا إليه يسمى دينا لأن الدين هو من معنيه في اللغة الانقياد والخضوع فإذا أنت تلتزم هذا الشريعة هذه الشريعة وهذا المنهج يسمى ذلك دينا لأنك تنقاد إليه نعم ليصغي لم لم الأمر وأصغي يعني استمع يصغي بقلبه والقلب هو الشكل الصنبوري المجوف ولكن يراد به العقل واللب يعني دائما في النصوص المعروفة القرآن والسنة الله سبحانه وتعالى ينسب الإيمان وفي الأحاديث مثلا إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فس وينسب الكبر للقلب أيضا والكفر تمام فالمراد به العقل واللب العقل واللب قال بعضهم من اطلاق المحل واراده الحال يعني لا لا يرد به نفس الجهاز الـ او القطعه اللحمية لا مراد به ما فيها من الايه من العقل ومن اللب الذي تميز به الانسان وهو مناط التكليف اصلا قلب حاضري حاضري يعني متيقظ غير غائب كما قال سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ومن ذلك قول علي رضي الله تعالى عنه لكميل بن زياد النخعي القلوب أوعية فخيرها أوعاها للخير القلب كان وعاء يحمل بداخلي الخير أو الشر طيب وسمي العقل عقلا لأنه يعقل ما يلقى إليه العقل من تولى مثلا إعقلها وتوكل يعقلها يعني اربطها فالعقل مأخوذ في اللغة من العقل اللي هو شيء معقول يعني مربوط فسمي العقل بهذا الاسم لماذا؟ لأنه يعقل ما يلقى إليه إذا ألقي إليه شيء يعني يمسك به ويتحفظ به وكذلك لأنه يعقله عن اتباع الغي والهوى الإنسان إذا كان عاقلا هو مقتضى العقل أصلا ليس فقط مجرد الإنسان يكون ذكي لا مقتضى العقل العقل يخالف الهوى أي نعم الهوى يقابل الشرع الله سبحانه وتعالى يقول فإن لم يستجيبوا لك اللي هو الشرع يعني فاعلم أنما يتبعون أيش أهواءهم لكن الإنسان إذا كان عقله صحيحا يعني يتبع الشرع لا يوجد ولذلك الشيخ ابن تيمي رحمه الله تعالى يقول ما في منفى بين بين صحيح المعقول وصريح المنقول أو صحيح المنقول وصريح المعقول يعني, يعني العقل الصحيح لا يناقض الشرع أبدا وكما قال أن الشرع يأتي بما بما بما تحار فيه العقول وليس بما تحيله العقول يعني ما في شيء في الشرع يأتي هو مستحيل عقلا إنما ممكن يأتي شيء عجيب يعني لا تدرك العقول كنها هو لكن هو ليس مستحيل عقلا فسمي العقل كذلك أيضا لأنه يعقل الإنسان عن اتباع الهوى وما يكون سببا لهلاكه مترصد أي مترقب حافظ نعم فاذا كان القلب حاضرا مترقبا ما يلقى إليه متهيئا مستعدا كان اقرب لانتفاعه فإذا هذا هذا يا اخواننا نتعلم منه ايش ان الانسان يكون دائما محافظا على قلبه من النظافة على يعني في نظافته من الشبهات والشهوات لانه إذا نظفه من هذه القاذورات صار مستعدا للخير كان أقرب لانتفاعه وضبطه لما يبديه إذا ذهب إلى مجلس العلم ما شاء الله يستفيد من العلم إذا ذهب يتلو القرآن ينتفع بكتاب الله عز وجل إذا استمع للقرآن صار خاشعا إذا صلى لله عز وجل ينتفع بصلاته فتهذيب القلب وحضوره هذا أمر مهم جدا بخلاف من هو شارد القلب زاهل الأب لا عنده استعداد يأتي على قلبه لكل شاردة ووردة ويقع فيها ولذلك قالوا التعلم له ست مراتب أولها حسن السؤال ثم حسن الانصات والاستماع ثم حسن الفهم ثم الحفظ ثم التعليم تعلمه غيره سادسها وهي الثمرة هي العمل به ومرعاة حدوده وقالوا حرمان العلم يكون بستة أوجه وهي عكس الماضية ترك السؤال خلي ماك من هذه الأمور ترك السؤال إذا كنت لا تفهم وتركت السؤال هذا يضيع منك العلم الثاني سوء الانصات وعدم إلقاء السمع إذا كان الإنسان مشغول بشيء ولا ينصت يحرم أيضا العلم الثالث سوء سوء الفهم الرابع عدم الحفظ الخامس عدم نشره وتعليمه ممكن إنسان يكون متعلم وحاق طالب علم قوي لكنه لا ينشر العلم ما بيعلم الناس فمن خزن علمه ولم ينشره ابتلاه الله بالنسيان هذا أخوانا أمر مشاهد لا ما لا ما حاله أبداً هذا أمر مشاهد لا يكابر فيه إلا يعني إنسان يعني غير يعني غير سوي أو غير معترف يعني الله سبحانه وتعالى جعل زكاة العلم في نشره والسادس هو عدم العمل به فان العمل به يوجب تذكره وتدبره ومراعاته والنظر فيه قال بعض السلفي رحمهم الله كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به وقال بعضهم العلم يهتف بالعمل فإن جابه هو اللي ارتحل حتى كان في بعض أهل الحديث من السلف رحمه الله عليه يقولوا كان يقول أصحابه أدوا زكاة العلم من كل 100 من كل كم من كل مائة حديث يعني حديثين أو من كل مئتين حديث خمسة احاديث اللي هو ربع العشر يعني مثل ما تقول الزكاه اذا حفظت حفظت 200 حديث فاجعل زكاتك انك تعمل بخمسه احاديث يعني هيقول اقل ما تخرجونه من من الزكاه لكن احرصوا أن تلزموا انفسكم بتطبيق هذا العلم يقول رحمه الله تعالى ويقبل ويقبل نصحا أو يقبل نصحا من شفيق على الورى حريص على زجر الأنام عن الردي يقبل قبول طاعة وإذعان ونصحا آه هذا آه النصيحة طبعا عبارة تشمل خصال الإسلام كلها من الإسلام والإيمان والإحسان يعني كلمة النصيحة هذه يخونا من الكلمات الجوامع كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولئمة المؤمنين أو المسلمين وعمتهم وحديث جرير بن عبد الله أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وأيتهاي الزكاة والنصح لكل مسلم وفي الحديث حق المؤمن على المؤمن ست فذكر منها إذا استنصحك فانصح له قال الخطبي النصيحة, النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة وهي إرادة الخير للمنصوح كل ما يكون فيه خير للمنصوح دخل في النصيحة نعم وطبعا معروف في تفسير الحديث النصيحة لله هي صحه الاعتقاد في وحدانيته وإخلاصه له النصيحة لكتابه الإيمان به والعمل بما فيه النصيحه للنبي صلى الله عليه وسلم هي التصديق به وبذل طاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر النصيحة العامة للمسلمين إرشادهم إلى مصالحهم وإقالة ويعني ومساعدتهم والناظم رحمه الله تعالى بذل النصحة طبعا لمن يقبله خروجا من عهدة الكتمان حتى لا يكون في الكاتمين للعلم فالنصيحة هي عناية القلب للمنصوح له كائنا من كان وفيها جزء فرض وجزء يعني مستحب الفرض هي, هي التي لله وهي اتباع محبة الله عز وجل في ما افترض واجتناب ما حرم والثاني نفل هي إثار محبته على محبة نفسه التي تكون يعني يكمل بها إيمان العبد قال الحافظ ابن رجب رحمه الله ومن النصح الواجب ألا يرضى بمعصية العاصي ويحب طاعه من أطاع الله ورسوله ولو كان هو العاصي يجب يعني الإنسان يكره المعصية حتى لو كان هو عليها وأما النصيحه للمسلمين فيحب لهم ما يحب لنفسه آآ نعم آآ من أخ شفيق شفيق متعلق بنصحا أو بيقبل يعني يقبل من شفيق هذا الإنسان الله له رغبة في العلم والدين يقبل النصيحة من شفيق والشفيق اللي هو زوشافقة اللي شدة الخوف على الإنسان نعم حريص على زجري يعني منعي الأنام اللي هم الخلق عن الفعل الردي فالمراد بالفعل الردي الحرام حتى كذلك بعضهم أدخل فيه المكروه لأن المكروه حتى لو لم يكن المسلم آثما عليه فهو منهي عنه شرعا وإن كان لا لا يعاقب عليه ولذلك يقال للعالم عشرة أشياء لا بد أن تتوفر في العالم هي الخشية والنصيحة والشفقة والاحتمال احتمال إذا علمت أحد خليك محتمد والصبر والحلم والتواضع والعفة عن أموال الناس والدوام على النظر في الكتب وترك الحجاب يعني لا يحتجب عن الناس بل يكون بابه للشريف والوضيع ولذلك قيل إذا منع العلم عن العامة لم تنتفع به الخاصة يا كان تظن العلم هذا حكر على بعض الناس لا ممكن الناس تحتكر الدنيا لكن العلم يبذله العلماء لجميع الناس نعم فعندي قال رحمه الله تعالى فعندي من علم الحديث أمانة سأبذله سأبذلها جهدي فأهدي وأهتدي عندي أي مستقر عندي من الأداب الثابتة في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله أمانة يجب علي حفظها شباها بالأمانة حتى يجب عليه حفظه والقيام بمراعاتها حتى يؤديها إلى أهلها كأن العلم يعتبر ليس شيء حكرا عليه كأن يعني من يعني من أتاه الله عز وجل العلم يعتبر أن هذا العلم أمانة فلا تؤديه إلى أهله وتبذله للناس إلا وقد أديت هذه الأمانة على وجهها سأبذلها أي أعطيها وأجود بها من البذل البذل فيه يعني سخاء وأجتهد في بذلها جهدي طاقتي ووسعي فأهدي أي أرشد ضالا بتوفيق الله عز وجل في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تابعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المتسبب في الهدى له أجر من اهتدى يعني بسببه وأهتدي أي في نفسي بسبب بذل هذا العلم لأن العلم يزكو على الإنفاق نعم وربما تكون الإنسان المسألة في نفسه غير مكشوف وهذا أخوان كل من مارس العلم وصدق واخلص الله عز وجل أن يعلم المسلمين قد يجد المسألة وهو يحضرها وهو يعلمها قبل ذلك غير مفهومة أصلا فإذا خرجت إلى الناس حتى يعلمها غيره إذا تكلم بها وعلمها تضحت له كالشمس وهذا من بركة تعليم العلم ولزكاة العلم طريقان إما تعليمه للعالم أو العمل به يعلمه للناس ويعمل به كلاهما سبب لزكاة ذلك العلم لعلنا إن شاء الله تعالى نكتفي بهذه المقدمة في الأبيات الأولى وهي تسعة أبيات في هذه المنظومة المباركة إن شاء الله تعالى ونلقاكم إن شاء الله الثلاثاء القادم مع بداية أو موضوع بعد المقدمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته